شيخ أنا, أنا شاب مستقيم في منطقة ليس فيها طلاب علم وأشعر بالفتور والضعف ويصعب علي لقاء الأخوة بسبب بعد المسافة فما نصيحتكم به الهاتف يا ولدي يقرب البعيد في إمكانك أن تتصل بالإخوة الذين سمينا وهم سيدلونكم على من لم نذكره بالهاتف فالهاتف وسيلة عظيمة هك ها نحن في المدينه يتصل بنا إخوة من امريكا ومن اوروبا ومن من كل مكان نعم من الدول العربية وغيرها. السؤال الرابع يقول صاحبه فتحت بعض لكنه نوصيك بالصبر والاحتساب وشد وقارب وأنت في مكانك وثم الإمارات يعني لا سلة هي عندكم متألق المناطق متباعدة ولكن هي قريبة يمكن أخ يزور إخوانه نعم في الم في المناطق الأخرى ويجلس معهم وي لا سيما إذا سمع بقدوم عالم فإنه يسهل عليه المجيء إلى تلك المناطق.